اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يُرَبِّعُ بَعْضُكُمْ فِي بَعْضٍ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرٍ فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ فَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِن انه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريتهم نبوة والكتاب واتيناه اجره في الدنيا واننه في الاخره لمن الصالحين وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَ تون في نادكم المنكر، أما كان جواب قومه إلا أن قالوا اتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين.